نجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Ka mafunction execution, kudavid in edile Ka grandim jeidi guidelines, kelle تَمَنَّ حَمَلْنَا مَعْنُوس إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ايدنا في الارض مرتين ولا تعلن علوا فَإِذَا كبيرا فاذا جاء وعد فَاسْأَلْ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا إِلَىٰ مَدْيَنَ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم مَرَادَ دُنَا لَكُمْ مُلْكَ الرَّءَى عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرَا إن فَإِنْ تُمْحِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوْ لَمْ يَرَوْهُ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوْ لَمْ يَرَوْهُ وَلِيَتَبَّءَ مَا ốc